129. ذلك بأنهم قوم لا يفقهون 120. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصلة أو من وراء جدر 121. بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى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 119. أصحاب الجنة هم الفائزون 110. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون